باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين أريد أني أكلمكم في هذه الليلة على قول الرب أنا هو لا تخاف الإنسان الروحي لا يخاف لأسباب كثيرة جائز يكون عدم الخوف سبب الجرأة والبسالة والنخوة والشهامة والقلب القوي وجايز يكون عدم الخوف سبب الإيمان من جهة القلب القوي زي دووج النبي كانش يخاف أبدا وظهر الدي في وخوفه أمام جرياط الجبار الشعب كله كان خايف الجيش كله كان خايف الملك كان خايف لكن هو قال لهم لا يسقط قلب أحد بسببه أنا هروح أقف أصابه قلب قوي لأن في ساعات الناس الخوف عندهم يكون نحيا من النواحي الطفولية يعني راجل كبير وقلبه زي العصفور يخاف يضربن العقد لكن الإنسان القوي القلب لا يخاف وأيضا الإنسان القوي في إيمانه لا يخاف لذلك داود النبي كان بيقول الرب نوري وخلاصي من من أخاف الرب عاضد حياتي من من أرتهب إن قام علي جيش فلن يخاف قلبي يعني راجل عنده إيمان ويقول لربنا إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي فإلى جوار قوة القلب إلى جوار قوة القلب يوجد الإيمان عمل الله بتدخل ربنا حتى في مسألة جوليات كان بيقول لهم الحرب للرب وبيقول له اليوم الرب, الرب يحدثك في يدي فشاعر بتدخل ربنا في هذا الموضوع الى جوار البسالة والجرأة والشجاعة عدم الخوف ناس اللي فيها نقطتين في نقطة روحية من جهة الشجاعة والاعتماد على ربنا والإيمان وفي ناس لا يخافون حتى في عمل الخطية بنوع من الاستهتار ولا مبالاة وانعدام القيم وعدم الشعور بوجود ربنا لأن الإنسان اللي يضع ربنا أمامه ممكن يخاف إذا أخطأ وأول خوف قيل في الكتاب المقدس قيل في قصة آدم وحواء لما أخطأوا آدم قال لي رب اختبأ وخاف وقال لي ربعنا رب سمعت صوتك في الجنة فخشيت يعني خف لأني عريان فاختبأ ليه نفحص إن شاء الله مع بعض في نوع من ال من الخوف إلى أخوف طبيعي يعني لا يتعلق ب بخوف من الأعداء ولا يتعلق بمسألة الخطيئة أو غيره لكن خوف طبيعي زي واحد يتقب كده. حاجة طبيعية حتى مع القيد سينا الكبار خوف طبيعي يتخب من أمثلة الخوف من الرؤى والاستعلانات الخوف من الرؤى والاستعلانات ودي جاءت كثير في قصص الكتاب. العذراء وهي قديسة عظيمة وأعظم القديسات لما ظهر لها الملائك جبرائيل وقال لها السلام لك اياته الممثل أناما اتخذ التراب وقالت ما عسى أن تكون هذه التحيه فقال لها لا تخاف يا مريم قال لها ايه لا تخاف يا مريم وبشرها بميلاد المسيح الملائكة لما ظهروا للرعاه الرعاة أول ما شافوهم الجند السماوي حاجة مولفوش عليها فخاف فقالوا لهم لا تخافوا الملك قال لهم لا تخافوا ها أنا أبشركم اليوم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب إنه أولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب نلاحظ أيضا إن في قصة التجلي التلاميذ الثلاثة اللي أخذته المسيح لما شافوا النور العظيم بخافوا وقعوا على الأرض فأقامهم المسيح قال لهم لا تخافوا وبرضو لما ظهر لهم السيد المسيح بعد القيامة خافوا فقال لهم ماذا لكم مضطربين هكذا استقروه شبح قال لهم جسوني وانظروا ها يدي ورجلي الشبح الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي المريماتين لما ظهر لهم المسيح بعد القيامة خافوا فالمسيح قال لهم لا تخافوا. دي نوع من الاضطراب الطبيعي اللي بيكون نتيجة حاجة الواحد مولفش عليها يوحنا الرائي في سفر الرؤية أول ما ظهر السيد المسيح في منظره المهيد بيقول خف ووقعت عند قدميه كميت فوضع يده علي وقال لي لا تخف أنا هو الأول والآخر والبداية والنهاية زكريا الكاهن لما ظهر له الملاك ليبشر بيحن المعمدان في الأول من لؤه لما رأى الملاك يقول الكتاب اتصرب ووقع عليه خوف ما اقول لكم الكلام ده علشان ما تفتكروش ان كل خوف هو نوع من الجبن او من ضعف الشخصية في خوف طبيعي بيقع فيه اي واحد زي الرؤى والاستعلامات بعض القديسين برضو كانوا بيخافوا من حاجة تاني يا ترى هذه الرؤية من الله ولا هي خداع من الشياطين فكان يظهر له رؤية من نوع ده يرشب نفسه بعلمة الصليب يصلي في داخله ان ربنا يكشف له نوع من الخوف الروحي الطبيعي في نوع ثاني من الخوف الطبيعي هو الخوف من الموت ينظر ان يوجد انسان لا يخاف من الموت طبعا خديسين كثار. كان بيشته الموت الآن يا رب تطلق عبدك بالسلام زي ما قال سمعان الشيخ أو بولس الرسول قال لي اشتهاء أن أنصالق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا لكن غالبية الناس بيدركهم الخوف خرب الموت الإنسان اللي بيخافش من الموت هو اللي ضامن أبديته هو اللي ضامن أبديته وواسق أنه هيروح مع ربنا أو اللي ربنا أعلم له أشياء قبل كده أو اللي موتوا جايز مصحوب برؤى جميلة تفرحوا لكن عموما الإنسان من ضمن الخوف الطبيعي خوف الإنسان من المجهول يعرفين يعني من المجهول يعني الحاجة اللي بيجهلها الإنسان جزء يخاف منها فالواحد بيجهل ما هو الموت مش عارف يطلع ايه مش عارف طلوع الروح من الجسد دي تطلع الجثة مش عارف صعبة ولا سهلة عشان كده بنصلي إن ربنا يحفظ ده من سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت كذلك الإنسان ما يعرفش ما بعد الموت يجرأ إيه يعني أول ما تطلع رحوا هتوحين فبرضو الخوف من الموت خوف طبيعي وقليلون هم الذين لا يخافون إلا الكبار اللي ربنا بيديهم سلام قلبي كبير قبل مدسم وساعات دول تلاقي ساعة مدسم بين ملامحة منتسمة وجهه منور شاف حاجة تفرحه ظهرت له رؤية تطمنه الى اخر هذا الكلام الناس جاين من خوف الطبيعي يخاف من الموت ومن الأشياء التي تؤدي إلى الموت. يعني زي ما خاف من الموت بيخاف من المرض وخصوص المرض الشديد اللي يشعر إن هاي موت يعني في معروف إن في أمراض يعني علاجها ليس سهلا وتعتبر أمراض موت الأمراض الخطرة يعني. استعات إنسان لو قالوا له عندك المرض الفلاني مجرد يسمع إن عنده المرض الفلاني يتخبص. يخاف يخاف من الموت والأشياء اللي تؤدي إلى الموت زي الأمراض الشديدة أو يخاف من الألم أو المرض من الألم زي إنسان رايح عملية مش عارف العملية دي تبغى إيه ومش عارف مؤلمة ولا سهلة. هتلاقيه برضي يخاف كل دي أشياء طبيعية تحتاج من الرعاية الروحية إنها تطمئن الإنسان وتقول له ما تخافش تطمئن الإنسان وتقول ما تخافش حتى مثل هذا الإنسان إن سمع دعوة طيبة أو صلاة تريحه ما بيخافش كتير من الأشياء برضو اللي تؤدي إلى الخوف زي قصة بطرس الرسول لما مشي على البحر مع المسيح أول لقى الأمواج هاجته الجو ولقى هيهبط تحت صرخ وقال يا رب انكذني خاف مش هنقدر نقول خاف ازاي هو صغير ده الرسول العظيم ده شيء طبيعي يعني لا تطلبه من الناس فوق ما يطيقون لأن في أشياء فعلا تؤدي إلى الخوف في أنواع زي الخوف من الأعداء وزي الخوف اللي هو إلا شجاعة كل هذه الأشياء ربنا يقول لا تخاف لا تخاف يعني الخوف من الاضهادات ومن الآلام السيد المسيح يقول لا تخافوا والخوف اللي في محيط الخدمة يقول لا تخافوا الخوف من الاضهادات والألم ربنا قال التلاميذ القديسين فيسلموكم لولاه وقضاه كله متى أسلموكم فلا تخافوا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم ولهذا كان الآباء الرسل والآباء المبشرون والكارزون والرعاة لا يخافون، والسيد المسيح قال لهم لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، وبعد ذلك لا يستطيعون أكثر، لكن خافوا من اللي يستطيع بعد ما يقتل الجسد إنه يرقيفه هل لهم الخوفش من الآلام ولم من الصهادات؟ لهم أليس عصفوران يبعان بثلث وواحد منهم لا يسخد بدون أبيكم أنتم أعظم من عصافير كثيرة حتى شعور رؤوسكم جميعا محصار فالسيد النسيح أمر الناس أنهم لا يخافون من الاضطهادات ولا من الإعلام ولا من الناس الذين يتعبون من برهم ويطعبونهم فبطرس الرسول قال إن تألمتم من أجل البر فطوباكم وأما خوفهم فلا تخافوا دي من ناحية أن الإنسان ما يخافش أبدا ولذلك كان الآباء الشهداء لا يخافون إطلاقا بل كانوا يذهبون إلى ساحة الاستشهاد بفرح وهم يرسلون وكانوا يتكلمون كلاما يدل على الشجاعة والبسالة والقلب الصوي وعدم الخوف قصص سلسة الخديسين موجودة كثير وكويس النقطة تتذكروها في عشية عيد الصليب وربنا دائما أعطى وعودا لأبنائه وخدامه أنهم لا يخافون في جو الخدمة أبدا إطلاقا لألموسى النبي في تفنية 31 الرب سائر أمامك الرب ناشئ إدامك هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا تخف لا تخف ولا ترتعب ما يزبه هذا قال ليشوع النبي هل لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك تشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك عشان كده كان أولاد الله في الخدمة في كل الرسالة يرسلون إليها كان لهم القلب الخوي حتى الذين كانوا يخافون من الخدمة كان ربنا يخويهم أرمي النبي لما خاف لأنه ولد صغير وما يقدر شيء يخدم ربنا قال له لا ترفع من وجوههم لالا أريعك أمامهم ها أنا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأصوار من نحاس فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك من أجل هذا وجدنا أولاد الله في كل مهامهم ما كانوا يخافوا أبدا من متاعب الخدمة مهما كانت الإمكانيات قليلة ومهما كان الأعداء كثيرين ومهما الإمكانيات قليلة ومهما كان الأعداء كثيرين ومهما كانت هناك أخطار كانوا يتقدمون بقوة قلب وعندهم الإيمان أن ربنا يكون معهم لن أجمل الكلمات هذه قول ربنا لما كلم بولس الرسول قال له لا تخف بل تكلم ولا تسق لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك حتى لو وقع به أحد ليؤذيه ما كان شي خاف نبص نلاقي الرسل لما وقف ضدهم الكهنة والكتبة ورؤساء الشعب قالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس نحن لا نستطيع أن نسخد بكل قوة وبكل جرأة ولما كانوا يرموهم في السجون يقول الكتاب فخرجوا فريحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يخالوا من أجل إسراء أولاد الله ما يخافوش أبدا يتميزون بالشجاعة وبقوة القلب وبقوة الإيمان وبالاعتماد على ربنا وبالثقة أن ربنا سيكون معاهم باستمرار. نوود النبي يقول لا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بيقى القائمين علي لولنا يسمى لخفوش وربنا بيقول ما تخفوش في نوع من الخوف اللي هو الخوف على المستقبل يعني الواحد مش غامل المستقبل بتاعه يبقى إيه وربنا كم بيطمن هؤلاء الناس يقول له لا تخف يا إبرام أنا ترسم لك ويقول له إسحاق لا تخف لإني معك أباركك وأفسر نسلك ويقول له يعقوب ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض وهكذا حكاية لا تخف موجودة باستمرار في سفر أشياء واحد واردعين يقول له لا تخف لأني معك قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري لأني أنا الرب إلهك ممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا عينك لا عدم الخوف اللي كان بيعطي المؤمنين نوع من الشجاعة والقوة كانوا يتميزون بها. سواء أبطال الإيمان زي أثناسيوس الرسولي اللي يقولوا له العالم كله ضدك يقولوا أنا أيضا ضد العالم ما كانش يخاف. عزلوه من كرسيه كذا مرة ونفوه إلى أرض غريبة برضه ما كانش يخاف. ودي الحاجة اللي احنا عايزينها تكون عند كل خدام الله انهم لا يخافون من شيء سواء في الخدمة او في اي ثعب يجي في نوع من الخوف الروحي الخاص بمهابة الله ومهابة الملائكة وفي نوع من الخوف الروحي هو الخوف من السقوط في الخطية والخوف من عقوبة الخطية الخوف من ضعفنا ومن نيل إرادتنا لا يبقى خوف مقدس الخوف من العقوبة زي آدم لما أخطأ خاف واختبأ وراء الأشجار وقال لربنا سمعت صوتك في الجنة فخشيت يعني خف لأني عريان فخبأ خوف طبيعي من عقوبة الخطية الخوف من السقوط يعطي الإنسان نوع من الاحتراس الاحتراس والبعد عن أسباب الخطية والبعد حتى عن الخطوة الأولى التي تؤدي الخطية والبعد عن المعاشرات الغدية والبعد عن مجالس المسهدئين لا لأن لا يصف الخوف هو الذي دعى يوسف الصديق أيضا أن يقول كيف أخذق وأفعل هذا الشر العظيم حاجة ضميره ما يستحملهاش عشان كده نجد آيات في الكتاب المقدس تتكلم عن هذا الموضوع في فيلبت 2-12 يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة مش شخص ضعيف اللي بيخاف لا ده الشخص القوي يخاف من السقوط يرتعد من انه يعد في اسباب السقوط وايضا بطرس الرسول يقول سيروا زمان غربتكم بخوف الإنسان اللي في قلبه مخافة الله يبعد عنه الخطية لكن إذا بعدت مخافة الله من قلبه ممكن أنه يصفل الإنسان اللي يخاف من ربنا يجعل الرب أمامه في كل حين يرقبه فيخاف من ربنا ده خوف مقدس اللي قال عنه الكتاب بدء الحكمة مخافة الله والرسول بيقول انت علت الشر فخف ويقول ايضا خوفا من فقدان الابدية فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم أنه قد خاب منه، يعني خاب من هذا الوعد بالدخول إلى الراحة الأبدية. الإنسان الذي يخاف من الخطية ومن أزادها ومن السقوط ومن العقوبة الأبدية، هذا الخوف يحصنه من السقوط. عشان كده في المزمور يقول: "أعددوا الرب بخوف"، وبيقول الكتاب: "خلصوا البعض بخوف بالخوف لأن في ناس يعني ممكن انتشالهم من الخطية عن طريق الخوف طبعا مش ده الوضع السليم لكن هو البداية بعدين كل ما ينشف طريق ربنا ويحبه تجذبه المحبة إلى الله والمحبة تطرد الخوف ولذلك نجد آيات كثيرة في المزمير مدحًا للذين يخافون الله يقول ملاك الرب حال حول خائفين وينجيهم ويقول سر الرب لخائفين وبيل خلاصه قريب جدا من خائفين فليكن لنا الخوف الروحي ولنبعد عن الخوف القاطئ أمين صبق.